وانما تعدون لاتى وما انتم بمعجزين ثم اما بعد ففي الصحيحين من حديث المسيب بن حزن رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد عند راس عمه ابي طالب حين احتضر وجعل يقول يا عماه قل كلمه اشهد أو أحاج لك بها عند الله وكان عند رأسه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فجعل يقولان له أترغب عن ملة الأشياخ حتى كان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب ما أبعد الفرق بين الكلمتين الكلمة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلمة التي قالها أبو طالب ما أبعد الفرق بين من كان اخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وبين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له رضوانه الى يوم القيامه عند ابي داود من حديث عائشه قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفيه انها كذا واشارت بيدها يعني قصيره قال لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته قالت وحكيت انسانا اي قلدته قال ما قال ما يسرني اني حكيت انسانا وان لي كذا وكذا انها امانه الكلمه انها خطوره الكلمه ان الكلمه الواحده تدخل الجنه وان الكلمه تدخل النار الكلمه تهدم بيتا وتشرد اولادا وتهدم اسره الكلمه تحل عرضا وتبيح دما الكلمه تسقط دوله وتدمر حضاره يا لها من خطوره الكلمه الواحده امانه عظيمه قد يترتب عليها ما يترتب خصوصا في زمان الفتن والاضطرابات السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه كهذه الايام التي نحن فيها ولذلك المتامل في ايامنا هذه يجد خطوره الكلمه وخصوصا ما يكون من النجوى ولهذا حذر الله تعالى من النجوى كثيرا وذكر خطورتها انما النجوى من الشيطان لا خير في كثير من نجواهم والتناجي الذي يكون من الناس هو نوع من أخطر أنواع الكلمات أن يجتمع جماعة إثنان أو أكثر فيتناجون يسرون الحديث فيما يتعلق بشأن الأمة وقد يبيتون شيئا وهم مستخفون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ما أكثر ما حذر الله لا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وقد يطلق التناجي كذلك على من يستعلن به رب مستعلن, مستعلن بنجواه كذلك ولذلك المتأمل في أيامنا هذه لا يكاد يمر عليه صباح ولا يكاد جنه مساء إلا وهو يتساءل إن لم يكن بلسان مقاله فبلسان حاله ترى فيما يتناجى القضاه ترى فيما يتناجى الإعلاميون ترى فيما يتناجى الصحفيون ترى فيما يتناجى أصحاب جيوش البلطجه وأصحاب جيوش الفلول ترى فيما يتناجى التويتريون في تغريداتهم والفيسيون في حساباتهم ترى فيما يتناجى تجار المخدرات وفيما يتناجى أصحاب المخابرات العامة والداخلية والخارجية ترى فيما يتناجى الإخوان والسلفيون فيما يتناجى الأحزاب والمستقلون فيما تتناجى هذه الائتلافات وهذه الحركات وهذه التكتلات ماذا يريد هؤلاء جميعا بسفينة الأمة ماذا يريد هؤلاء في نجواهم ماذا وإلى أين يأخذنا هؤلاء إنها خطورة النجوة خطورة النجوة التي يتناجى بها أفراد أو جماعات أو أسر أو تكتلات هنا أو هناك فيما يتعلق بشأن العامه وتدفع الأمة كلها ضريبة هذه النجوى إذا لم تكن على المنهج والقانون الذي رسمه الله سبحانه وتعالى إن, أن... إن أنواع النجوى كثيرة وتختلف هذه الأنواع تبعا لاختلاف نوايا أصحابها ومقاصد قائليها ولما كان غالب الناس يتناجون بأفكار رديئة وبحيل دنيئة كان عامة النصوص في التحذير من النجوى، لأن غالب الناس على هذا إنما النجوى من الشيطان لا تتناجوا بالإثم والعدوان لا خير في كثير من نجواهم ترى غالب النصوص تحذر لأن عامة أحوال الناس لا يستعملون النجوى على المنهج الصحيح الذي سلكه القرآن ودل عليه فمن أنواع النجوى ومن اخطر انواع النجوة نجوة الشيطان وحاصلها انه انما يريد ان يحزن الذين امنوا ليحزن الذين آمنوا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ان للشيطان نجوة مع العبد يخلو الشيطان بالعبد في صلاته فيقول له اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يسجد عليه صلاته وحتى يذهب عليه خشوعه يخلو الشيطان يناجي العبد اذا هم بصدقه يقول له الضغوط كثيره والاقتصاد متراجع والاولاد بحاجه والزوجه تطالب فلا يزال به حتى يكف عن الصدقه يخلو الشيطان بالعبد اذا هم ان يجاهد او يحدث نفسه بالجهاد فيقول له استبق حياتك عندك أولاد صغار وأمامك تبعات كبار فلا يزال به حتى يرجع عن الجهاد يخلو الشيطان بالعبد في مواطن الشهوات فإذا تعرضت له شهوة قال له أنت مسكين وضعيف وماذا تفعل والخطب أكبر منك ومثلك لا يستطيع والله غفور رحيم فلا يزال به حتى يقع في الشهوة وينتكس ويرتكس يخلو الشيطان بالعبد في موارد الشبهات فيقول له ان هذه امور عظيمه وقد وقع فيها اناس كثيرون وليس عندك ما تدفع به هذا ولا يزال به وربما ارتد عن دينه ورجع القهقره يخلو به في مواطن الغضب فيقول له نفس عن نفسك والا مت لا بد ان تتصرف على النحو الذي تمليه عليك طبيعتك انما انت بشر واي الناس لا يغضب فلا يزال به حتى يغضب وربما قال كلمه الكفر عند غضبه وربما طلق امراه واخرب بيته وربما فعل وفعل ما اشد انواع النجوى التي يوقع العبد فيها التي يوقع الشيطان فيها العبد انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله نجوى الشيطان من اخبثه الانواع وقد يناجي الشيطان الامه والجماعه لا يكتفي الشيطان ساخرا من ان يناجي العبد في خاصه نفسه بل قد يناجي فريقا من الناس وإذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراء الجمعان نقص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله ما اعظم سخريه الشيطان من العبد او الجماعه حين يستجيبون لنجواه وحينئذ يقف الشيطان متعجبا متسائلا ما بال الناس يبغضونني ويطيعونني ما بال الناس يحبون الله ويعصونه يكاد الشيطان يدهش يكاد الشيطان يجن ماذا يفعل الناس ما اكثر ما يستعرلون ببغضي وما اكثر ما يتابعونني يزعمون محبه الله ورسوله وما اكثر ما يعصون الله ورسوله ومن انواع النجوى كذلك نجوى الكافرين وما زال الكافرون في كل جيل وقبيل ومع كل نبي ومصلح ما زالوا يجتهدون في استعمال النجوى وبضاعتهم معروفه مشهوره في الصد عن سبيل الله والتنفير من الدين والسعي بكل انواع الحيل لرد الناس عن توحيد الله الى انواع الشرك هكذا شأنهم وأسروا النجوى الذين كفروا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ كما يتنجون فيما بينهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا ساحر يسحر الناس ما هو إلا كذاب يكذب عليهم ويقطع الطريق بينهم وبين الله ما هو إلا رجل مجنون يتبعه أقواب مثله ما يأتي إلا بمثل أساطير الأولين وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة إنما يعلمه بشر هذا حاصل نجوى الكافرين إذ يقول الظالمون إن تتبعون نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك واذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلى رجلا مسحورا ما أكثر ما اجتبعه امثال ابي جهل واصحابه في صحن الكعبة يتنجون على الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته فمرة يقومون يلقون عليه النجاسات ومرة يأخذوا وحدهم فيكادوا يخنقه من تلابيبه ومرة يسبونه ومرارا يؤذونه حتى لقد كان المسلمون في بدايات الأمر لا يجرؤون ان يجهروا بالقران عند الكعبه ولا ان يصلوا عند البيت من كثره اذى الكافرين وتناجيهم حول المؤمنين وايذائهم ما اكثر ما ذكر الله عز وجل ذلك والصبر الجميل كان بضاعه اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم ومن اعظم انواع النجوى نجوى اليهود الذين كانوا يتناجون لنفس الأسباب حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق لكم تملأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع ومن بعدهم بني النضير ومن بعدهم بني قريظه وخيبر إلا لأجل هذه النجوة لما كان يكتشف اخبارهم وربما أخبره الوحي عما يكنونه في ضمائرهم وعما يجتمعون عليه من الكيد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنهم كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجدون في كتبهم البشارة به ولقد كانوا يقولون للمشركين في يسرب لقد اظل زمن نبي جديد وإن يبعث تتبعه معكم ونقاتلكم قتل عاد وإرم هذا ما كانوا يعرفونه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين لماذا لانه كانوا يظنون انه خارج من بني اسرائيل فلما خرج من العرب حسدوهم ونفسوهم ان نجوى اليهود كثيره مشهوره معلومه لا تكاد الا تتبعهم عنوان هذه النجوه في الصد عن سبيل الله لكن يبقى اخطر انواع النجوه ليس الاشكال ان يتناجى اليهود فهم اعداء لنا وليس الإشكال أن يتناجى الكافرون فهم أعداء لنا ولا حتى من الإشكال أن يناء أن تكون النجوى من الشيطان فهذا شيء قد عرفناه لكن أخطر أنواع النجوى حين تأتي من قوم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويعيشون واقعنا ويشاركوننا الأرض والتاريخ والجغرافيا والسياسة والاقتصاد وربما كانوا آباءنا او أبناءنا او اخواننا او زملاءنا او جيراننا ثم يكون منهم هذا النوع من النجوه التي هي صد عن سبيل الله والتي هي تفريق بين المؤمنين والتي هي احداث للزلازل والقلاقل واشاعه للفتن انها نجوى المنافقين ذلك الطرف الثالث الذي لم يخلو منه جيل ولا قبيل ولقد كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من انواع النجوى ما يندى له الجبين له من أنواع النجوة ما يتعجب منه المتعجبون وأصل نجوة المنافقين كانت في الصد عن سبيل الله والتنفير من دعوته مع أنهم يستعلنون بخلاف ذلك وهنا موطن الخطر إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إنهم كاذبون ويحلفون على الكاذب وهم يعلمون إنهم يحلفون لكنهم لا يصدقون إن نجوى المنافقين وتناجيهم تدور على معاني كلها هدم للمجتمع وكلها تنفير من الرموز أرأيتم إلى قولهم عن هؤلاء الرموز الكبار الذين نصبهم الله تعالى قدوه للناس وهم خير الناس القراء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا شامة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل أصحاب محمد فضلاء فما بالك بافاضلهم القراء كان المنافقون يلمزونهم يقولون ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء وأصفات يعرفها الإنسان كانوا يرمون بها خيره أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ يضربون الرموز ينفرون الناس من رموزهم إذا كان القراء وحمله القرآن, القرآن وهم قوم معدودون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فليس في الإسلام إذن وليس في الدنيا صلاح كانوا ربما ينظرون إلى هؤلاء الفضلاء من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا يزالون يسخرون منهم تصدق رجل فقير بدرهم لم يكن معه الا درهمان فقالوا ان الله لا غني عن صدقه هذا فجاء رجل غني فتصدق ب ألف فقالوا ما فعل هذا إلا رياء سبحان الله لا يعجبهم هذا ولا يعجبهم هذا لأن مقصدهم واحد في تناجيهم وسواء اسروه أو استعلنوا به إنما هو التنفير من الدعوة إلى الله إنما هو هدم الرموز التي يتطلع إليها الناس ولم يستحي حتى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينالوه وبئس ما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوليس هم القائلين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وهذه دعوة إلى العصيان المدني لا يتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى ينفضوا من حوله إنها دعوة إلى عصيان مدني أوليس هم القائلين لَإِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخرِجَنَّا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَزَلُ انها دعوه الى تنحي القياده وان يؤتى بقياده اخرى مع سخف هذه القياده المزعومه يريدون ان يزيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وياتوا بمن يريدون ان ياتوا بابن ابيين المنافق الكافر الجاحد الذي يسخر منه الصبيان من العيبه ونفاقه اي عقل هذا بل ها ان يكون دينا ان من اعظم افعال هؤلاء انه ليس لهم حد وليس لهم سقف في كفرهم بالله عز وجل حتى لقد آذوا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أشد هذا على نفوسنا ولو قلناه في كل يوم ألف مرة فإن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه شديد في نفوس المؤمنين فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء فديناه بأبائنا وأمهاتنا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم الذين اشاعوا الافك في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا وبئس ما قالوا حتى قال قائلهم والله ما سلم منها ولا سلمت منه كبرت كلمه تخرج من افواههم ان كيد المنافقين متواتر لا يزالون كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله لا يتوقف هؤلاء عن الكيد يريدون ان يهدموا الدوله يريدون ان يفسدوا على الناس استقرارهم في السياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام ويبقى أشد من هذا خطورة التناجي عن طريق التحالفات التحالف بين المنافقين وأهل الكتاب والتحالف بين أهل الكتاب والكافرين والتحالف بين المنافقين والكافرين وإذا كانت الجماعة الواحدة من هذه الجماعات فيما تقوم به من التناجي تمثل خطرا عظيما فكيف إذا اجتمع هؤلاء ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن أخرجون لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفطهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا بنوخينقاع يمثل بهم ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين إن التحالف الذي أبرمه هؤلاء المنافقون مع إخوانهم من اليهود أعداء المسلمين مهما كان شأنه شديدا ولقد كان لكنه كان هباء منثورا وضحكت الدنيا منه وتبين كذب الجميع وفرار الجميع ولم يبق منهم أحد أمام الحق يبقى الحق دائما أبلج ويبقى الباطل دائما لجلج ويسخر بعض الناس من أبلج ولجلج لأنهم لا يعرفون لغة ولا يفهمون معنى. في تفسير هذه الايه ذكر ابن كثير اثر علي رضي الله عنه ومثله لا يقال بالراي كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين ذكر اثر علي رضي الله عنه ان الشيطان اعياه عابد من العباد اعياه ان يفتنه لم يستطع فتنته فاحتال عليه وارسل اليه امراه حتى تعرضت له وفي أثر ذكره ابن الجوزي لنفس هذا تفصيل طويل وقصة طويلة كيف توصل الشيطان وتوسل بأسباب ووسائل وخطوات طويلة إلى أن وقع هذا الراهب بهذه الفتاة وفجر بها فأته الشيطان فقال إن لها إخوانا أربعة وإنهم إن رأوك قتلوه فلا أرى إلا أن تقتلها وأن تدفنها وانت رجل مصدق فقتلها ودفنها ثم عاد نفس الشيطان فظهر لاخوانها الاربعه وقال لهم ان هذا الراهب انما احبل اختكم ثم قتلها ودفنها في مكان كذا فاصبحوا يتحدثون قال قائلهم لقد رايت شيئا عجيبا لا اريد ان احكيه قالوا بل احكيه فلما حكى قال الاخر والله لقد رايت مثل ذلك وقال الثالث والله لقد رايت مثل ذلك فاستعدوا عليه الملك وجيء بالبنت مذبوحه مقتوله فانزلوه وارادوا ان يقتلوه ليت الامر وقف عند هذا اذا لكان له رجاء هنا جاءه الشيطان وقال له قد علمت اني صاحبك الذي امرتك بكذا وفعلت بك كذا وكذا فالان اطعني تنجو اسجد لي سجده فسجد له فخرج من المله وكفر بالله وانزل الله عز وجل كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر ان الشيطان في نجواه لا يقف عند مجرد الصغائر ولا الكبائر ولا البدع وانما همه وهمته ان يخرج العبد تماما من المله فلما كفر ثم بعد ذلك لما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين ما اخسرها من صفقه هذا التحالف الذي كان بين المنافقين وبين اليهود والتحالف الذي ذكره الله بين اليهود وبين المشركين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا عجب الله من العجب إن اليهود الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم لا والله لا يشك احدهم في محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان يشك فإنه كان يأتي ويطلب أن يرى منه ختم النبوة ويسأله عن أشياء لا يعلمها إلا نبي وفي كل مرة يجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا كانوا يؤمنون بالجبت والطغوت يؤمنون بالسحر والشيطان وألعيبه ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيله كان كعب بن الأشرف وأصحابه من رجالات اليهود ربما ذهبوا إلى مكة فيجتمع حولهم المكيون ويقولون نحن اهدى أم محمد نحن نعظم البيت ونسقي الحجيج ونسوق إليهم كذا وكذا فيقول هذا الفاجر اليهودي بل أنتم اهدى من محمد ما ظنك بهذا صدا عن سبيل الله سبحانه وتعالى إن كثيرا من التحالفات التي يقودها أناس يتسمون بأسماء المسلمين ويعيشون في خير بلاد المسلمين ونبتوا على أرض المسلمين ويعرفون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بدل أن يدعو الكافرين إلى دين الله عز وجل وبدل أن يزين لهم رموز هذه الأمة وأصحاب المشروع الإسلامي إذا بهم يصدونهم عن سبيل الله ويحذرونهم منهم هؤلاء ارهابيون هؤلاء خطر عليكم هؤلاء منافقون هؤلاء ادعياء كاذبون ما يزال هؤلاء حتى لربما أيقن الكافرون أن هؤلاء المسلمين ليسوا على شيء والدليل على هذا أن هؤلاء منهم وهم ينفرون منهم ويعاونوننا على الكيد لهم ما أخطر هذا عند الله سبحانه وتعالى غدا يوم تبلى السرائر والناس في غفلاتهم ورحل منية تطحنوا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى إن كثيرا من أنواع المناجاة التي بين الله تعالى انه لا خير فيها إنما تكون حول الإثم ما أكثر ما يتناجى الناس حول الشهوات وحول المنكرات وحول الفواحش ما أكثر ما يسر هذا إلى هذا خذ هذا الرابط وادخل عليه سوف ترى ما يعجبك سوف ترى ما تشتهي هذه آساب يجتمع حولها الناس والعدوان الذي يتعلق بالآخرين غيبة ونميمة وصد عن سبيل الله ومعصية الرسول وهذا شأن عام ما أكثر ما يتناجى الناس حوله هذا كله حذر الله تعالى منه وغدا ينكشف الغطاء يوم تبلى السرائر ويكشف ما في الضمائر يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون اللهم سلم سلم ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي عظم علينا المنة بالإسلام والسنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهد عبد مقر بربوبيته معتقد بوحدانيته موقن بأن لا حاكمية إلا له ولا تشريع إلا منه. وشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وسأله رجل ما سمعت من النجوى يوم القيامة؟ ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى يوم القيامه فقال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى يدني العبد المؤمن منه ويضع عليه كنفه ويستره من الناس ثم يقول له أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا اتذكر ذنب كذا أتذكر حتى إذا أيقن المؤمن بالهلكة، قال الله تعالى: فاني قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافرون والمنافقون، فيقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم: ألا لعنة الله على الظالمين؟ قد تأملت في هذا الحديث، فوجدت أن هناك نوعا آخر من النجوى، نجوى الله سبحانه وتعالى. ونجوى الله سبحانه وتعالى تكون يوم القيامه وتكون لعبده المؤمن يقرره بذنبه كل بني ادم خطاء كلنا صاحب غدرات وفجرات ما الذي يجعل الرب سبحانه وتعالى وجل في علاه يذني العبد المؤمن منه ويجعله في كنفه ويستوه ويقرره بذنوبه ثم يخبره انه قد انعم عليه في الدنيا فستره واتم عليه النعمه في الاخره فغفر له ذنوبه ثم يكون في بقيه الحديث شان الكافرين والمنافقين فلا يفعل الله ذلك معهم وانما ينادى هؤلاء الذين كاذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين ان في ذلك يجد الرب سبحانه وتعالى فعل ذلك مع المؤمنين لأن نجواهم في الدنيا كانت تختلف عن نجوى الكافرين والمنافقين أما نجوى الكافرين والمنافقين والشياطين والتحالفات التي بين هذه الأجناس والأنواع فقد عرفناها ولهذا كان الله عز وجل لهم بالمرصاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين لكن نجوى المؤمنين تختلف قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما إنما عامل الله تعالى المؤمنين بهذا يوم القيامة أحوج ما يكونون إليه واستعمل معهم نجواه لأن نجواهم في الدنيا كانت كذلك. على ما شرع الله على القانون الذي ضبطه الله تعالى ووضعه إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان يا أَيُّهَا الذين آَمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله وهذا الذي يفعله المؤمنون المؤمنون هم شامة الأمة وهم عيون الناس وهم خير الناس وأنفعهم للناس ولهذا كانت كرامتهم على الله ظاهرة في الدنيا اولا إننا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكرامتهم في الآخرة كذلك كما سمعت في حديث ابن عمر قال فقد فاني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ومن يغفر الذنوب إلا الله إن الله تعالى قاهر فوق عباده غالب على أمره لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون ان بضاعه المؤمنين ونجواهم لا تخرج عن هذه المعاني المشروعه الا من امر بصدقه قد يجتمع فريق من المؤمنين افرادا او احادا او جماعات في سر او في اعلان يامرون بالصدقه يبحثون عن الفقراء يسعون في كفايه الارامل والمحتاجين واليتامى وقد يفعل بهم المنافقون الافاعيل فيقولون ما فعلوا هذا الا ريان وربما لاجل الانتخابات وربما لاجل الولايات دعهم يقولون ما يقولون ان المؤمنين منذ عرفوا ربهم وهم يحرصون على هذه المعاني يامرون بالصدقات يحرصون حتى كان المؤمنون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم وندبهم إلى الصدقة لا يجد أحدهم شيئا ليس عنده شيء أي شيء فيذهب فيؤاجر نفسه يحمل على ظهره حتى يأخذ شيئا يسيرا فيتصدق به كلهم يريد أن يكون له حظ وباع في هذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم مئة ألف درهم قالوا كيف يا رسول الله يعني ما حيلة الدرهم وما قيمة الدرهم وما غناء الدرهم قال رجل معه درهمان فتصدق بأحدهما يعني بنصف ثروته ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف سبق درهم مائة ألف درهم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف إن بضاعة المؤمنين الأمر بالمعروف كما ذكر الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن حرص المؤمن في نجواه حرصه على أن يمر بالمعروف أن يدعو الناس إلى العلم النافع أو العمل الصالح أو التفكر في خلق الله سبحانه أو تدبر آيات الله هذا كله من المعروف الذي ينبغي أن ينتشر حتى يعلو على هذا الزبد فأما الزبد فيذهب جفاء والله كل هذا الذي نراه وكل هذه الحيل وكل هذه الاباطيل زبد سوف يذهب جفاء لكنه يحتاج إلى وقت ليس لأن الله عز وجل لا يقدر أن يمحوه الآن كلا وحاشا لكن ليميز الله الخبيث من الطيب ليتبين أي المعسكرين أقرب ليتبين في أي المعسكرين أنت مع حزب الله الغالبين أو مع حزب الشيطان الخاسرين هذه أمور يريد الله عز وجل أن يمتحننا بها إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس إن الإصلاح بين الناس من أعظم أنواع القربات إلى الله عز وجل وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل أصحابه على ذلك ألا أدلكم على ما هو خير من الصيام والصدقه والصلاة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقه لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين هذا الذي تعاني منه أمتنا الآن فساد ذات البين سوء الظن في الناس بعضهم من بعض لا يتحمل الناس بعضهم بعضا وبالتالي ترتب على ذلك من أنواعه الإحباط والتشاؤم ما أصبحت ترى الناس في كل شارع وفي كل وفي كل تجمع وفي كل ناد أو سوء إلى أين نحن ذاهبون كأنهم, كأنهم يسيئون الظن في الله سبحانه وتعالى كلا والله إننا ذاهبون إن شاء الله تعالى إلى خير بعز عزيز أو بذل زليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذل يزيل الله به الشرك وأهله ولو كره الكافرون لكنكم تستعجلون إن السنن ثم لعلينا أن نصبر في مثل هذه المواطن وأن نستعمل من النجوة ما ندب الله إليه وزينه في قلوب المؤمنين إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وفي هذا الحديث تقول ام المؤمنين في روايتها ولم أره يرخص في شيء مما يقوله الناس يعني من الكذب إلا في فذكرت الحرب والإصلاح بين الناس وما يكون بين الرجل وامرأته إن سعي الإنسان للإصلاح بين الناس قد يتطلب منه انواعا من المجاملات التي قد لا تكون كذلك حقيقة كما يقول وحدنا لأحد المتخاصمين إن فلانا يسني عليك وإن فلانا يحبك حتى يهدئ من غلوائه فيتم بينهما الصلح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ليس الكذاب الذي ينمي الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا يعني يخبر كلاما ولو لم يكن في الحقيقة كذلك هذا ليس بكذب أن تسعى في الإصلاح بين الناس إن الواجب علينا خصوصا في هذه اللحظات الحرجات التي تتعرض فيها أمتنا لأنواع من المؤامرات وأنواع من النجوى يتحالف فيها الشيطان مع امثاله من شياطين الانس من الكافرين والمنافقين في الداخل والخارج ومع الاجهزه التي تستعلن بعداوتها لدين الله عز وجل كل هؤلاء يجتمعون للكيد من امتنا لا يريدون لمصر ان تنهض لا يريدون لمصر أن تأخذ مكانها في مقدمة الأمم قد عرفوا أن الذي يأتي وراءها كثير وخطير ولهذا يريدون أن يغلقوا هذا الباب من أوله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فاتقوا الله تعالى في نجواكم فيما تسرون به في خاصة أنفسكم وفي من يليكم فإن الله سائل كل مسترعا أمانة حفظ أم ضيع إن هذه أمانات الكلمة أمانة ما اخطرها من امانه الموقف الذي يقف كل منا امانه الامر بالمعروف امانه وطلب العلم امانه الصلاة امانه والزكاه امانه والكلام بين الناس امانه ونقل الكلمات امانه الكلمه المكتوبه والمسموعه والمقروءه كلها امانات ما يكتبه الإنسان في حسابه أو تغريداته كلها أمانات قد يترتب عليها ما يترتب من رضوان الله أو من سخط الله نسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يمكن لدينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم عليك بالظالمين وأعداء الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون من تغييب شريعتك ومعادات أوليائك والصد عن سبيلك اللهم كل عبادك المستضعفين من المؤمنين في الشام وفي بورما وفي كل مكان اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى امرهم اللهم اقل عثراتهم اللهم اقض حاجاتهم اللهم لون مشعثهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم عجل بنصرهم يا اكرم الاكرمين اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا وهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر بنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد